السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر <تصفيق>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 بسم الله على الصلاه Bye. I...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 فهذه وقفه للتامل ونظرة للتدبر في بعض ايه من كتاب الله تبارك وتعالى وهي على وجازتها تعتبر اصلا عظيما قال ويقوم عليه المجتمع المسلم ذلك للمجتمع الذي اراده الله تبارك وتعالى عقيدة وعباده وسلوكا هي على وجازتها كما يقول الامام ابن القيم رحمه الله اشتملت على مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضه البعض وفيما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى ما أحوجنا أن نذكر بهذه الآية في مثل هذه الايام التي قل فيها المعين على الخير وصار المعروف ملكرا والمنكر معروفا ما احوجنا ان نتامل هذه الكلمات التي جاءت من رب العباد سبيلا ومنهاجا لهذه الامه هذه الكلمات من الايه الثانيه من سوره المائده قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب فهذا امر من الله تبارك وتعالى للناس عامه وللمؤمنين خاصه امر من الله تبارك وتعالى بالتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الاثم والعدوان وهو امر من وجود لا شك ومتى قام المجتمع المسلم على هذا الاصل العظيم فلن تجد فيه الا كل خير ستجد استقامة وثباتا وتميزا ولن امتنى شررا ولا فسادا ولا عجاجا أمر الله تبارك وتعالى عباده بالتعارم على البر والتقوى أي ليعن كل واحد منكم أخاه على البر والتقوى يساعده على ذلك يكون له ظهيرا ومعينا كما ينهاه على الاثم والعدوان والبر لا يحتاج الى تعريف بعدما حدد الله تبارك وتعالى معالمه وبين اصوله اذ قال ربنا تبارك وتعالى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وياتي الوان على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحيل البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون فالبر جماع الخير وهو الكمال المطلوب من العبد البر هو دين الاسلام البر هو الإيمان البر هو أعمال القلوب والجوارح كل ذلك في هذه الآلة المباركة ولكن البر من آمن بالله آمن بالله عز وجل إلهاً واحدا آمن به ربا آمنا بما له من الأسماء والصفات آمن باليوم الآخر وعمل لما بعد الموت آمن بالملائكة وايقن انهم عباد لله عز وجل وأنه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ومن بأمره يفعلون أو يعملون بِالْكُتُبِ بالكتب التي اللَّهُ الله تبارك وتعالى على رسله آمن بأنبيائه من يسمي لنا ومن لم يسمه الله تبارك وتعالى أقام الصلاة وانفق ما اوجبه الله تبارك وتعالى عليه من النفقات الواجبه كما انه اتى باعمال القلوب من الوفاء بالعبود والصبر وغير ذلك هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الايه هم المتقون ولذلك فالبر اذا افرد دخلت التقوى فيه بدليل هذه الايه اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون وكما في قوله تبارك وتعالى ولكن البر من اتقى واما التقوى فهي العمل بطاعه الله تبارك وتعالى امرا ونهيا ايمانا واحتسابا واحسن ما قيل فيها ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله عندما قال لاصحابه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 قال الإمام الذهبي رحمه الله قد أبدع وأوجز رحمه الله فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بترون من العلم والاتباع ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص وقال إمامنا ابن القيم رحمه الله وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى فإن كل عمل له مبدأ الوغاية كل عمل من الأعمال له مبدأ الوغاية ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مبداه محض الايمان بمعنى أن عملك لا يرفع لله عز وجل ولا يوصف بأنه عمل صالح إلا إذا كان الباعث عليه هو الإيذان ان العمل الذي تبعثه العادة أو الهوى أما العمل الذي يعمله العبد رياء وصمعة وحبا من محمدة فإن هذا لا يوصف بأنه صالح ولا يكون طاعة ابدا وفي صحيح الإيمان مسلم قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم النبلة ببعال كان يصل الرحم في الجاهلية يصل أرحاله ويطعم الطعام فهل ذاك نافعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يغلديه أي فكيف يرفع هذا وان الغاية التي ينبغي ان يحرص عليها العبد ان يكون عمله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ابتغاء مرضاته فقول طلق يعمل بطاعه الله على نور من الله هذا هو الاول نبدا العمل يرجو ثواب الله هذه هي الغايه ولذلك جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤيد هذا الأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتساب من صام رمضان ايمانا واحتسابا من قام ليلة القبر إيمانا واحتسابا فالإيمان هو المحرك والاحتساب هو طلب الثواب من الله تبارك وتعالى وحده أما عند اقتران البر بالتقوى فلا بينهما كما بين السبب والغاية فالتقوى سبب نوصل إلى البر وإذا كانت التقوى سببا نوصلا إلى البر فإنها جزء من البر والمعنى أن الله عز وجل لما ذكر البر والتقوى في هذه الآية فإنه يدلنا على ما ينبغي أن نتعاون عليه نتعاون على تحقيق الغاية والهدف ان نصل إلى درجة الأبرار كما نتعاون على السبل الموصلة إلى هذه الدرجة والسبيل كما قلت في هذه الايه تقوى الله عز وجل هذه الكلمات من سوره المائده لها نظائر في كتاب الله عز وجل ولعلها لا تخفى عليكم ولكن من باب التذكير فمن ذلك سوره العصر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبح فالتواصي بالحق والتواصوا بالصبح هو من باب التعاون على الذل والتقوى فهذه السورة الكريمه بينت ان بني الانسان في خساره ولا ينجو من هذا الخسران إلا من اتصف بالإيمان بالله تبارك وتعالى وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر وإذا كان التواصي بالحق والصبر من الإيمان وذكره الله تبارك وتعالى معقوفا عليه دل ذلك على عظم هذا الامر في حياه المؤمن ان يتواصى كل مؤمن مع اخيه على الحق والصبر ولذلك قوله تبارك وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقوله تبارك وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم جاء قوم الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه اللباس الصوف، وهذا علامة الفقر في المجتمع المسلم في ذلك الزمان، فالذي لا يجد قطنا ولا كتانا يتأسر له الصوف، لأنه لا يكلفه شيء. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه فحث الناس على الصدقه فأبطأوا ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق من فضة ثم جاء آخر ثم تتابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فعمل بها بعده فله اجر من عمل بها لا ينقص شيء من اجورهم ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعمل بها بعده فعليه وزر من عمل بها لا ينقص من الأوزارهم شيء وهذا الحديث أيضا يعد أصلا عظيما من الأصول التي قامت عليه الشريعة فبؤاد من الأول الذي قتل أخاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لا من نفس تقتل مظلوما. الا كان عن ابن ادم الاول كفل من ذلك لانه اول من سن القتل والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التعاون على البر والتقوى وجاء ذلك في مجالات عديدة ففي مجال الجهاد مثلا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا كان كمن غزى ومن خلفه في أهله بخير كان كمن غزى وفي الصحيح كذلك قال صلى الله عليه وسلم الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه طيبة بها نفسه كاملا موفورا الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به أي ما أمره به من فوقه فيعطيه إلى من أمر أن يدفعه إليه طيبة بها نفسه موفورا كاملا أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين فهل حث على التعاون على البر والتقوى ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمتهم وقال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قلنا يا رسول الله علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف إذا ننصر الله الظالم قال أن تكفه عن الظلم وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وهذا إذا كان في أمر الدنيا فإنه في أمر الآخرة اولى فإنه في أمر الآخرة أولى أيها الإخوة الأحبة لا يخلو العبد من واجبين واجب بينه وبين ربه فهذا ينبغي عليه ان يؤثر طاعته سبحانه وتعالى وان يعمل على مرضاته وهذا هو المراد بقوله تبارك وتعالى في هذه الايه واتقوا الله واما الواجب الثاني فهو واجب بينه وبين الخلق فينبغي على العبد ان تكون مخالطته للناس على هذا الاصل ان تكون صحبته لغيره للتعاون على البر والتقوى والتناصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الامام ابن القيم رحمه الله الاجتماع بالاخوان نوعان الاول اجتماع تدعو اليه مؤانسه الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته أرجح من منفعته وأقل ما فيه أنه يفسد القلب أنه يفسد القلب ويضيع الوقت هذا هو النوع الأول أن تجتمع مع إخوانك وأحبابك وأصحابك وأصدقائك لمؤانسة الطبع تأنس بهم ويأنسون بك وشغل الوقت والمؤمن ليس عنده وقت يضيعه فالفاسق معدود فابن القيم رحمه الله يقول اقل ما في عن هذا اجتماع لباح ليس اجتماعا على حرام ولا على اسم ولا عدوان وانما هو اجتماع مباح اقل ما فيه انه يفسد القلب كثره الكلام فضول الكلام القيل والقال فهذا لا شك يفسد قلب العبد كثره الكلام لغير ذكر الله من اسباب قسوه القلب كما أنه يضيع وقت العبد ووقتك هو أنفاسك وأنفاسك هو عمرك وعمرك هو رأس مالك في الدنيا اما أن تكون رابحا في الآخرة وإلا أن تكون من الخاسرين وتضيع الوقت كما يقول السلف علامة الوقت. لما يضيع انسان ساعه من عمره فيما لا يجدي فهذا دليل على خذلان الله تبارك وتعالى له واما النوع الثاني فيقول ابن القيم رحمه الله ان يجتمع على التعاون على الذل والتقوى والتناصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا افضل غنيمه وانفعها ثم قال مستدركا ولكن هذا ايضا لا يخلو من آفات ان يتزين بعضهم ببعض والافه الثانيه ان يكون ذلك مقصودا في نفسه فيصير عادة ويخرج عن العبادة فهذه آفات ايضا حتى عندما تجتمع مع الصالحين أن يتزين بعضهم لبعض يري أحدهم أخاه من نفسه خيرا فإن لا تلبك هذه الاجتماعات أن تنقل عاده لا طاعه وشاهدوا ان الاجتماع الذي يؤجر عليه العبد والذي ينبغي ان يكون عليه الناس دائما هو ما كان للتعاون على البر والتقوى وللتناهي عن الاسم والعدوان فاذا حقق العباد ذلك تحقق لهم في الدنيا والاخره من الثمرات لا يعلمه الناس وما لا يعلمه إلا رب الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي المتقين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين وبعض إخوة الاحبه فعلى راس هذه الثمرات التي يجنيها العباد التعاون على البر والتقوى والتناهي على الإثم والعدوان تحصيل ثواب امتثال أمر الله عز وجل فالله عز وجل أمرك في هذه الآية وتعاون على البر والتقوى فإذا امتثلت أمره حصلت ثواب ذلك وما ثواب ذلك المقام ضيق ولكن نكتفي باشارات قال الله عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله ولائك هم اول الالباب ما هذه البشره لم يفصح الله تبارك وتعالى عنها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 ذلك هو الفوز العظيم هذا شيء من الثواب الذي اعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين ثواب مؤجل وثم ثواب معجل في الدنيا فإنك يا عبد الله اذا عملت صالحا رأيت ثواب عملك في الدنيا قبل الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحل ينه حياة طيبة إذا عملت صالحا وانكثلت أمر الله عز وجل رزقك الله تبارك وتعالى من حيث لا تحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فيفرج الله تبارك وتعالى عنك الكربات ويعطيك ما سالت مع ما لك في الاخره في صحيح الاله مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكافر اذا عمل حسنه مما يبتغى به وجه الله أطعم بها في الدنيا واما المؤمن فانه يجزى بها في الاخره ويعقبه الله في الدنيا رزقا حسنا هذا ثواب انتثاري امر الله عز وجل جزء من ثواب امتثال امر الله عز وجل الثمره الثانيه مضاعفه الاجر في التعاون على البر والتقوى زياده الثواب ومضاعفه الاجر والدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم جاء رجل فقال يا رسول الله إني قد أبدع بي فاحمل رجل كان معه في من للغزوات فأعطبت ناقته وكلت ولا يستطيع أن يلحق بالرفاق فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جابة تحمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي ما أحملك عليه فقال رجل من المسلمين يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر عامله من دل على خير فله مثل اجر عامله فانت اذا تعاونت مع اخيك على البر والتقوى كان لك من الاجر مثل اجور من عمل بما, بما تعاونت عليه به مع اخيك ويدل على ذلك ايضا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله اذ يقول إن المؤمن ينتفع بعمله وينتفع إخوانه كذلك بعمله المؤمن الصالح ينتفع بعمله وينتفع بعمل الصالحين كذلك ثم ضرب مثالا لذلك في صلاة الجماعة صلاة الجماعة هذه إنما تكون جماعة باجتماع المسلمين وإلا كيف تسمى جماعة والأصل في صلاة الجماعة أن تصلى في المسجد إلا لمن له عذر بل بعض العلماء يجعل ذلك شرطا في صحة الصلاة وإن كان هذا الرأي ضعيفا إلا أنه رأي موجود. لانه يصحح قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر فالاصل في صلاه الجماعه ان تصلى في المسجد انت عندما تخرج من بيتك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا لا ينال إلا من تعلق قلبه ببيت الله أما الذي يؤثر بيته الذي انتلأ بيته الذي انتلأ بالشواطير على بيت الله الذي تتنزل فيه السكينة وتتنزل الرحمة فهذا محروم من الثواب صلاة الجماعة هذه كما يقول ابن مسعود ولو أنكم تخلفتم أو أو ولو أنكم صليتم في بيوتكم وتخلفتم كما يصلي هذا المتخلف أي في بيته لترقتم سنه نبيكم ولو ترقتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف مساجد المسلمين اليوم تشكو الى الله عز وجل من قله الركع السجود هناك بعض المساجد تغلق في صلاه الفجر لانها لا تجب للمصلين هذه الصلاه صلاه الجماعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ثوابها صلاه الجماعه تفضل صلاه الفذ بسبع وعشرين درجه هذا الخير متى يحصل العبد اذا صلى في جماعه بل اذا تخلف فانه لا ينال هذا الاجر وانما هذه الدرجات باجتماع إخوانه إليه وباجتماعه إلى إخوانه فانتفع بعملهم وانتفع بعمله فضعف الثواب والأجر وكذلك في الجهاد وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك بامتثال امر الله عز وجل في هذه الايه ينال العبد من السعاده وكمال النعيم لا يحرم منه غيره يقول الامام النووي رحمه الله في قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على الدنيا والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يقول قرن الله تبارك وتعالى بين البر والتقوى لان التقوى فيها رضا الله عز وجل ولان البر فيه رضا الناس ومن اجتمع فيه رضا الناس ورضا الله عز وجل فقد عمت سعادته وتمت نعمته كيف هذا البر فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان في صحيح امام مسلم البر حسن الخلق فاذا قام العبد بالبر على اكمل وجه وحسنت اخلاقه فان الناس يرضون عنه واذا اتقى ربه رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس تمت سعادته في الدنيا وعمت نعمته التعاون على البر والتقوى من علامه حبك الخير لاخيك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه التعاون على البر والتقوى ضروره ملحه يحتاج اليها الانسان فالانسان مدني بطبعه ولا تتم سعادته ولا تصلح حياته إلا مع غيره كان يقول ابن خلدون رحمه الله فأنت مثلا عندما تأكل هذا الرغيف رغيف الخبز لك أن تتصور كم واحد من البشر اشترك في صناعته بدءا من إلقاء البذرة وجمع الحصاد ونقله وطحمه وخبزه والذي قام على صناعة الآلة التي تطحن والذي قام على صناعة المصنع الذي صنع الآلة والذي والذي فكل هذا لولا أن الناس يتعاونون لا تمت مصالح العباد أيها الإخوة الأحبة للموضوع تتمه باذن الله تبارك وتعالى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 فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت عننا لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم نصرك الامن والامان على بلاد المسلمين عامه وعلى بلدنا خاصه اللهم الاراده بالاسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اهد ولاه المسلمين للحكم بكتابك وتطبيق شريعتك يا رب العالمين اللهم اهدهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبنين والتقوى اللهم هيئ لهم, هي لهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه واصل فعله بطالة السوء يا رب العالمين وصل الله وقالك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكرر الله أكرر أجهد أن لا إله إلا الله أجهد أن محمدا رسول الله حيا we gaan